الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستان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 وأهديك, وأهديك إلى, ربك إلى ربك فتخشى فأراه الهاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا, أنا ربكم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 لنعلمكم وليانعمكم الله. الله. الله الله سمع الله اللهم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 والمخضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الطامة الكبرى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 بِلا رَبِّكَ مَن تَهَا إن إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهُ كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ